كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاطِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاطِكُمْ كَمَ اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قد لكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخذتم كالذي خذو أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك Altyazı